سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله اكبر ثلاثا سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا امير المؤمنين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 ذكر ظلم العبد لنفسه وطلب المغفره من الله سبحانه وتعالى قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ومن يغفر الذنوب الا الله فالله عز وجل هو هو الغفار وهو الذي يغفر الذنوب وعلم العبد بهذا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 إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري نعم